وقالوا في معرفة أحوال أمهات المدن إن ذلك يعلق من المواضع التي فيها الشمس والقمر في أول ابتنائها ومواضع الأوتاد منها خاصة وتدى الطالع كما يفعل في المواليد فإن لم يوقف على الزمن الذي ابتنيت فيه فلينظر إلى موضع وسط السماء في مواليد الولايات والملوك الذين كانوا في ذلك الزمان الذي بنيت فيه تلك المدن قلت ونظير هذا من هذيانهم قولهم إن نعرف أحوال الأب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الأب قالوا إن هذا الموضع تآل في المرتبة للطالع وهو أخص المواضع بالطالع كما أن الأب أخص الأشياء بالابن فكذلك أخص الأشياء بالملك مملكته فموضع وساط سمائه يدل على مدينته وحوالها وكل عقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه لا ارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان كما لا ارتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه، وإنما هذه تشبيهات بعيدة ومناسبة في غاية البعض، قال الصاحب الرسالة، وقالوا في معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يوشاكلان الآباء بالطبع، ولست أدري كيف تعقل دلالة شيء ليس مما يتولد بطبعه على شيء من طريق التوالد، لأن الأب إنما يكون ابن بإضافته إلي ابنه والابن إنما يكون ابنا بإضافته إلي أبي وانهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهرة والمشتري وإن أحوال الأبي تعرف من مولد ابنه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدال على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشتري والزهارة مقام الطالع وقد يكون الإنسان في أكثر الأوقات أبا فتكون الشمس أو الزحال تدل عليه من مولد ابنه وله في نفسه مولد لا محالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكبا غير الكوكبين الدالة على حاله من مولد أبيه وابنه فيكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطبيع وتناقض هذا القول بين لمستعمله فضلا عن متوهمه قلت قد قالوا في الجواب عن هذا إنه لا تنقض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلا من حيث هو إنسان أليس ينظر إلى ما يخص الحيوان والإنسان الكلي وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ينظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عدل ينظر إلى الكافية وما يخصها، والأول جوهر، والبقي أعراض، وسقراط واحد، ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة، مرة يكون جوهرا، ومرة يكون عرضا، فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع وربه، وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر والشمس، وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولد ابنه نظرنا إلى موضوع آخر وليس ذلك متناقضا كما أن الأول ليس متناقضا فيقال هذا تشبيه فاسد واعتبار باطل فإن نظركم في طالع الأبي لتستدلوا به على حال الولد ونظركم في الطالع لتستدلوا به على حال الأبي هو استدلال على شيء واحد وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا يقارنه فإن هذا من تعرف إنسانية سقراط وأبوته وعدالته وعلمه مثلا وطبيعته فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة فنظيرها أن تعرف حال الولد من جهة سعادته ونحسه وصحته وسقمه من طالعه وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه وحاله من جهة أفعاله ورئاسته من أخلاقه كالحياء والصبر والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته فهذه أحوال بحاسة باختلاف أسبابها فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعارته وشقاوته من طالع به وبالعكس فالله يعين العقلاء على تلبيسكم ومحالكم ويثبت عليه ما وهبه من العقول التي رغب بها ورغب بها عن مثل ما أنتم عليه قال وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطا وإن وجد مولود في بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمض ذلك الحكم عليه ومضى على المولود إن كان من السقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها فإن صاحب المولد يتزوج أخته إن كان مصريا فإن لم يكن مصريا لم يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره في مولد من من المواليد وكانت الكواكب في مواضع بينها تزوج الولد بأمه إن كان فارسيا وإن لم يكن فارسيا لم يتزوجها وهذه منقطة شنيعة لأنه ذكر عيلة ومعلولا يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الأصول التي يحكم عليها لئلا يغلط الحاكم ويذهب كلامه هدرا إن لم يعرف الأصول وهي الحس والشريعة والأخلاق والعبادات مما يحتاج المنجم إلى تحصيلها ثم يحكم عليها وكذلك قال بطليموس موس أنه يجب على المنجم النظر في صور الأبدان وخواص حالات الأنفس واختلاف العادات والسنن قال ويجب على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعي أن يتشبث أبدا بالسبب الأول الصحيح لألا يغلط بسبب اشتباه المواليد فيقول مثلا إن المولود في بلاد الحبش يكون أبيض اللون سابط الشعر وإن المولود في بلاد الروم أسود اللون جعد الشعر أو يغلط أيضا في السنن والعادات التي يخاص بها بعض الأمم في الباء فيقول مثلا إن رجل من أهل أنطاكيا يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسي. وفي الجملة ينبغي أن يأخذ أولا حالات القضاء الكلي ثم يأخذ حالات القضاء الجزئي لأعلى منها حالات الأمر في الزيادة والنقصان وكذلك يجب ضرورة أن يقدم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان الزمانية وموافقتها لكل واحد من الأحداث وأن يتفقد أمرها لألا يغلط في وقت من الأوقات في الأعراض العامية البسيطة التي ينظر فيها في المواليد فيقول إن الطفل يباشر الأعمال أو يتزوج أو يفعل شيئا من الأشياء التي يفعلها من هو أتم سنا منه وإن الشيخ الفاني يولد أو يفعل شيئا من أفعال الأحداث وهذا ولحبه يدل على أن الأمور غيرها إنما هي بحسب اختلاف العوائد والسنن والبلاد وخواص الأنفس واختلاف الأسنان والاغذيه وقوها أيضا فيها تأثير قوي وكذا الهواء والتربة واللباس وغيرها كل هذه لها تأثير في الأخلاق والأعمال وأكبرها العوائد والمربى والمنشأ فيحالة هذه الأمور على الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة والمناظرة من أبيان الجهل ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعلمهم إلى مراعاة هذه الأمور وأخبر أن الحاكمة بدون معرفتها وتشبث بها يكون مخطئا، وحينئذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسنن والبلاد وخواص هيئات النفوس الإنسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربتها وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره في ذلك ليس من أبيان الجهل الأعراض عن هذه الأسباب والحوالة على حركات النجوم واجتماعها؟ وافتلاقها ومقابلتها في تربع أو تثليث أو تسديس مما لو صح لكان غاياته أن يكون جزء السبب من الأسباب التي تقتضي هذه الأثر ثم إن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصل منجم القليل من عشر معشاره أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن والحدس أو التقليد لمن حسن ظنه به حكم كذب ولهذا كذب المنجم أضعف اضعاف صدقه بكثير حتى إن صدق بعض الزراقين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسات والحزائين أكثر من صدق هؤلاء بكثير وماذاك الا لان المجهول من جمل الأسباب وما يعارضها ويمنع تأثيرها أكثر من المعلوم منها فكيف لا يقع الكذب والخطأ؟ بل لا يكاد يقع الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف ونحن لا ننكر ارتباط المسببات وأسبابها كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكابروا العيان وجحدوا الحقائق كما أن لا نرضى بهذيانات الأحكاميين ومحالاتهم بل نثبت الأسباب والمسببات والهلل والمعلولات ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم وأنها هي المدبرة لهذا العالم المسعدة المشقية المحية المميتة المعطية للعلوم والأعمال والأخلاق والأرزاق والآجال وأن نظركم في هذا العلم موجب لكم من علم الغيب من فرضتم به عن سائر الناس وليس في طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم بل أنتم أجهل الناس بالغيب على الإطلاق ومن اعتبر حال حذاقكم وعلمائكم واعتمادهم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الكهان ومنامات وفراسات وقصص متوارثه عن أهل الكتاب وغيرهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين فقضيتم بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندها إلى امثال ذلك من الأسباب علم تقديم المعرفة التي جربت الناس منها مثل ما جربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية الحركات النجوبية والاتصالات الكوكبية أن تكون كالعلال والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها في أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة هذا لو أقمتم على تأثير هذا دليلا فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذقكم بأن الذي يجهل من بقية الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا تدخل تحت الوهم فكيف يستقيم العاقل الحكم بعد هذا وهل يكون في العالم أكذب منه؟ قال صاحب الرسالة وإذا كان الفلك متى تشكل شكلا ما دل إن كان في مولد مصري على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت لهم عادة وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك ونحن نجد أهل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الإسلام والنصرانية واستعمالهم أحكامها فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواليدهم لزوالهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيرهم أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك جمهور أهل فارس وأي ذلك كان فهو دال على قبح المناقضة وشدة المغالطة وقد رأيت وجههم بطليموس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث على أنه يكون كذا وكذا ويقول فإذا كان كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا قلت الذي صرح به بطليموس ان أن علم احكام النجوم مع الاستقصاء معرفة ما ينبغي معرفته إنما هو على جهة الحدس للعلم واليقين فمن ذلك قوله هذا وبالجملة فإن جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدس لا على جهة اليقين وخاصة ما كان منه مركبا من أشياء كثيرة غير متشابعة قال شارح كلامه وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وأنها لا تفعل بذواتها شيئا والدليل على ذلك قوله في الباب الثاني من كتاب الأربعة وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى إنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث له فيها الأشكال وكانت عنده معرفة بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتواترة التي تقدمت وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكان يعلم قواها التي تفعل بها كالعلم بقوة الشمس عندها تسخن، وكالعلم بقوة القمر أنها ترطب وكذلك يعلم, أمر وكذلك يعلم أمر قوة سائر الكواكب وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط لكن يمكنه ايضا أن يعلم بجودة الحدس خواص الحال التي تكون من امتزاج جميع ذلك قال الشارح وبطليموس يرى أن علم الأحكام إنما يلحق على جهة الحدس لا على جهة اليقين قلت وكذلك صرح ارسطو طاليس في اول كتابه السماع الطبيعي أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي ملها مبادئ أو أسباب أو استقصات إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه فإذا لم تعرف الكواكب على أي جهة تفعل هذه الأفاعل أعي بذاتها أو بطريق العرض ولم تعرف ماهياتها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشيء أنه ينفعل على جهة اليقين وهذا ثابت ابن قره وهو ما هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم أما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهل اختلافا شديدا اخرج فيه قوم إلى الدعاء ما لا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية حتى دعوا في ذلك ما هو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره. هذا لفظه مع حسن ظنه به وعده له في العلوم وهذا أبو نصر الفاربي يقول علم أنك لو خلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحسا والنحس سعدا والحار باردا والبارد حارا والذكر أنثا والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخفي تارة وهذا أبو علي ابن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط لزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقابلات لابي حيان التوحيدي مناظرة دارت بين جماعة من فضلاهم جمع جمعهم بعض المجالس فذكرتها ملخصا مما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها قال أبو حيان هذه مقابسة دهرت في مجلس أبي سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمري والنوش جاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المغدسي والقومسي وغلام زحل وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صناعته فقيل في المجلس لما خلع علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك فإن الطب ليس على هذه الحال ثم ذكرت فائدته والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصناع ذكرت وذكرت منافعها وثمراتها ثم قال السائل وليس علم النجوم كذلك فإن صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب وتحصيل سيلها واخترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومقاطعها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها حتى إذا حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ولا صرف شيء عن شيء ولا تبعيد حال قد دنت ولا نفي ملمة قد اكتتبت ولا رفع سعادة قد أجمت وأطلت أعني أنه لا يقدر على أن يجعل الإقامة سفرا ولا الهزيمة ظفرا ولا العقد حلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا العدو صديقا ولا الولي عدو ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا فكأن العالم به الحاذق المتناهي في خفياته بعد هذا التعب والنصب وبعد هذا الكد والدأبي وبعد هذه الكلفة الشديدة والمؤنة الغليظة هو مستسلم للمقدار مستجد لما يأتي به الليل والنار وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانقياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به ورجاءه في الخير المشتهى ونجاته من الشر المتوقع أقوى وأصح من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه وتقويمه وأسطر لابه ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري ما شاء الله المنجم قال له أنت تخاف حل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري وأنت تغدو بالاستشارة وأنا أغدو بالاستخارة فكم بيننا وهذا أنو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأسا فقيل له في ذلك فقال صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس فمتى افضى هذا الفاضل النهرير فمتى هذا الفاضل النحير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغايه كان علمه عاريا من الثمره خاليا من الفائده حائلا عن النتيجه بلا عائلة ولا مرجوع وإن أمرا أوله على ما قررنا وآخره على ما ذكرنا لحديل أن لا يشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعار الهم والكد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب هذا إن كانت الأحكام صحيحة مدركة محقاقة ومصابة ملحقة معروفة محصلة ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يأبون تأثير هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة وينفون الوسائل بينهما والوصائل ويدفعون الفواعل والقوابل تم السؤال فأجاب كل من هؤلاء بما سنح له. فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهور جوابا أحدهما هو زجر عن النظر فيه لألا يكون هذا الإنسان مع ضعف نحيزته غريزته وضعف منته عدا أن على ربه شريكا له في غيبه متكبرا على عباده ظانا بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيره وتعريسه فإن هذا النمط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه والإذعان لربه ويبعده عن تسليم لمدمره ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حاصل له هذا العلم وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة يكفيه مؤنة هذا الخضب الفادح ويغنيه عن تجشم هذا الكد الكادح فاجعل أيها المنكر لشرف هذا العلم بدل عيبك ما يخفى عليك خفيه ومكنونه تذللا لله تقدس اسمه فيما استبان لك معلومه ووضح عندك مظنونه ثم قال اعلم أن العلم به حق ولكن الإصابة بعيدة وليس كل بعيد محاله ولا كل قريب صوابا ولا كل صواب معروفا ولا كل محال موصوفا وإنما كان العلم حقا والاجتهاد فيه مبلغا والقياس فيه صوابا وبذل السعي السعيدونه محمودا لاشتباك هذا العالم السفلي بذلك العالم العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور بحركات تلك المتحركات المتشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا الاتصال والتشابك وهذه الحبائل والربط صح التأثير من العلوي وقبول التأثير من السفلي بالمواصلات الشعاعية والمناسبات الشكلية والأحوال الخفية والجلية وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار واستنى القياس وصدق الرصد وثبت الالف واستحكمت العادة وانكشفت الحدود وانثالت العلل وتعاضدت الشواهد وصار الصواب غامرا والخطأ مغمورا والعلم جوهرا راسخا والظن عارضا زائلا فقيل هل تصح الأحكام أم لا؟ فقال قائل الأحكام لا تصح بأسرها ولا تبطل من أصلها وذلك بسبب يتبين إذا أنعم النظر ونشط للإصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة الهوى وإيثار التعصب ثم قال الأمور الموجودة على ضربين ضرب له الوجود الحق وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود وارتجعت منها حقيقة ذلك فالحاكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار ان أصاب فبنسبه الوجود الذي لهذا العالم السفلي من ذلك العلوي وإن أخطأ فبما فات هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي والإصابة في هذه الأمور السيالة المتبدلة عرض والإصابة في أمور الفلك جوهر وقد يكون هناك ما هو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات كما يكون هنا ما هو كالصواب والحق ولكن بالعرض لا بالذات فلهذا صح بعض الاحكام وبطل بعضها وإما يكون شاهدا لهذا أن العالم السفلي مع تبدله مع كل حالة واستحالته في كل طرف ولمح متقيل لذلك العالم العلوي يتحرك شوقا إلى كماله وعشقا لجماله وطالبا للتشبه به وتحققا بكل ما أمكن من شكله فهو بحق التقيل يعطي هذا العالم السفلي ما يكون به مشابها للعالم العلوي وبهذا التقيل تقيل الإنسان الناقص الكامل وتقيل الكامل من البشر الملك وتقيل الملك الباري جل وعز قال آخر إنما وجب هذا التقيل والتشبه لأن وجود هذا العالم وجود متهافت مستحيل لا صورة له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقيرا إلى ما يمده ويشده فأما سنخه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت وإنما عرض ما عرض لأن أحدهما مؤثر والآخر قابل فبحق هذه المرتبة ما وجد التباين وبحق تلك المرتبة ما وجد التواصل وقال آخر قد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من أجرام مختلفة لأنه يعدز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها معبود حركة بعضها وقرب حركة بعضها وبطئها وسرعتها وتوسطها والتفاف صورها والتباس تقاطعها وتدخل أشكالها ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المغفل والقليل الذي لا يؤباه له والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمرا لم يكن في حسبان الخلق ولا فيما عملوا فيه القياس والتقدير والتواهم ولهذا يحكم هذا الحاذق في صناعته لهذا الملك وهذا الماهر في عمله لهذا الملك ثم يلتقيان فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد حكم له بالظفر والغلب وقال آخر وهو النوش جاني إنما يؤتى أحد الحاكمين لأحد المالكين لا من جهة غلط يكون في الحساب ولا من قلة مهارة في العمل ولكن يكون في طالعه أن لا يصيب في ذلك الحكم ويكون في طالع المالك ألا يصيب منجمه في تلك الحرب فمقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الأمر الواجب ويبطل الآخر الذي ليس بواجب وقد كان المنجمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووقفا موقفا واحدا على غير مزية بينة ولا علة قائمة قال آخر ولولا هذه البقية المندفنة والغاية المستترة التي استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطا مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الغوص وتوخي المطلوب ومع غلبة الهوى والميل إلى المحكوم له وهذه البقية دائرة في أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم في دقيقها وجليلها وصعبها وذلولها ومن كان له في نفسه باعث على تصفح والنظر والتخبر والاعتبار واقف على ما أو ما أتوا إليه وسلم ولهجمة جليلة ضرب الله دون العاذ العلم بالأسداد وطوحى حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطالع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويجد سبيلا إليه ولو ذلل السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يرعون إليه ولا يؤثرون شيئا آخر عليه لحلوة هذا العلم عند الروح ولصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه فبنعمة من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف دونه الغطاء حتى يرتعي كل أحد روضه ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلا وإما آجلا فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب ونشر لهم نبذا منه وشيئا يسيرا يتعللون به ليكون هذا العلم محروصا عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعا من غيره قالوا ولولا هذه البقية التي فضحت الكاملين وعجزت القادرين لكان تعجب الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثا وسفاء وتوكلهم على الله لهوا ولعبا فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال أن ملكا في زمانك وبلادك واسع الملك عظيم الشان بعيد الصيت سابغ الهيبة معروفا بالحكمة مشورا بالحزم يضع الخير في مواضعه ويوقع الشر في مواقعه عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حسنة قد رتب لبريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوى من ناسبها، بها وكذلك ولى عمارة أرضه انهض الناس بها وشرف آخر بكتابته وآخر بوزارته وآخر بنيابته فإذا نظرت إلى ملكه وجدته مؤزرا بسداد الرأي ومحمود التدبير وأولياؤه حواليه وحاشيته بين يديه وكل يخف إلى ما هو منوط به ويستقصي طاقته ويبذل فيه والملك يأمر وينها، ويصدر ويورد، ويثيب ويعاقب وقد علم صغير أوليائه وكبيرهم ووضع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس وخاملهم أن الأمر الذي تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس الكتابة وعلاقها، وما يدخل في شرائطها ووثائقها والأمر الآخر صدر إلى صاحب بريده لأنه من أحكام البريد وفنونه، والأمر الآخر ألقي إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو مرتب له منصوب من أجله، والحديث الآخر صدر إلى القاضي لأنه من باب الدين والحكم والفصل، وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه في شيء منه ولا يستبد بشيء دونه فالاحوال على هذا كلها جارية على اذلالها وقواعدها في مجاريها لا يرد شيء منها إلى غير شكله ولا يرتقي إلى غير طبقته وقف رجل له من الحزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسيم وتصفح أبوابه بابا بابا وحالا حالا وتخلل بيتا بيتا ورفع سجفا سجفا لأمكنه أن يعلم بما يثمره له هذا النظر ويميزه له هذا القياس واوقعه عليه هذا الحدس ما سيفعله هذا الملك غدا وما يتقدم به إلى شهر وما يكاد يكون منه إلى سنة وسنتين لانه يفلي الاحوال فليا ويقايس بينها ويلتقط الفاظ الملك ولحظاته واشاراته وحركاته ويقول في بعضها رايت الملك يقول كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وإنما جرأه هذه الجرأة على هذا الحكم والبت أنه قد ملك لحظة الملك ولفظه وحركته وسكونه وتعريضه وتصريحه وجده وهزله وشكله وسجيته وتجعده واسترساله ووجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه ثم هجس في نفس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعمل عملا وأوثر اثرا واحدث حالا لا يقف عليه اوليائي ولا المطيفون بي ولا المختصون بقربي ولا المتعلقون بحبالي ولا أحد من أعدائي والمتتبعين لأمري والمحصين لأنفاسي ولا أدري كيف أفتتحه ولا أقترحه لأني متى تقدمت في ذلك إلى كل من يلوذ بي ويطيف بناحيتي كان الأمر في ذلك نظير جميع أموري وهذا هو الفساد الذي يلزمني تجنبه ويجب علي التيقظ فيه فيقدح له الفكر الثاقب أنه ينبغي أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذلك ويذيعه فيأخذ أصحابه وخاصته في اهبه ذلك وإعداد الآلة فإذا تكامل ذلك له أصحر للصيد وتقلب في البيداء، وصمم على ما يلوح له وأمعن وراءه وركض خلفه جواده ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا أوغل في تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتنائية وتبعد عن متن الجادة ووضح المحجة صاد فإنسانا فوقف وحاوره وفاوضه فوجده حصيفا محصلا يتقد فهما وإفاما فقال له أفيك خير؟ فقال نعم، قال الخير إلا في وعندي وإلا معي، ألقي إلي ما بدا لك وخلني وذلك، فقال له إن الواقف عليك المكلم لك ملك هذا الإقليم، فلا ترع وهدى، فقال السعادة قيضتني لك والجد أطلعك عليه، فأقول له الملك إني أريد أن أصطنعك لأراب في نفسي وأبلغ بك إن بلغت لي ذلك أريد أن تكون عينا لي وصاحبا لي نصوحا واطوي سرجي عن سانح فؤادك فضلا عن غيره فإذا بلغ منه التوثيقة والتوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعي فيه وزه علته في جميع ما يتعلق المراد به ثم ثنى على ندابته الى وجه عسكره واوليائه ولاحق بهم فقضى وطره ثم عاد الى سريره وليس عند احد من رهطه وبطانته وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد اسره الى ذلك الانسان فبينما الناس على مكيناتهم وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم عن حادث عظيم وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول عند ذلك ما أعجب هذا من فعل هذا متى تهيأ هذا هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المعوند وهو عن الخبر بمعزل وهذا الوزير الأكبر وهو متحير وهذا القاضي وهو متفكر وهذا حاجب وهو هو ذاهل وكلهم عن الأمر الذي وقد قضى الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضا فكذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة إلى البروج وطبائعها والرأس والذنب وتقاطعهما والهيلاج والكدخداه وإلى جميع ما دانا هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة فيحسب ويمزج ويرسم وتنقلب عليه أشياء كثيرة من زائر الكواكب التي لها حركات بطيئه واثار مطويه فينبعث مما اهمله واغفله واضرب عنه ولم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته حتى لا يدري من اين اوتي ومن اين دوهي وكيف انفرج عليه الأمر وانسد دونه المطلب وفات المطلوب وعزب عنه الراي هذا ولا خطا له في الحساب ولا نقص في قصد الحق وهذا كي يلاذ بالله وحده في الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدبر الخلائق وصاحب الدواعي والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا شاء عافى وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء أفقر وإذا شاء أحيا وإذا شاء مات وأنه كاشف الكربات مغيث ذوي اللهفات قاضي الحاجات مجيب الدعوات ليس فوق يده يد وهو الأحد الصمد على الأبد والسرمد وقال آخر هذه الأمور وإن كانت منوطة بهذه العلويات مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جهتها تنبعث فإن في عرضها ما لا يستحق أن ينسب إلى شيء منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك مالك له سلطان واسع ونعمة جمع فهو يفرد كل أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه فيولي بيت المال مثلا خازنا امينا كافيا شهما يفرق على يديه ويجمع على يديه ثم إن هذا الملك قد يضع في هذه الخزانة شيئا لا علم للخازن به وقد يخرج منها شيئا لا يقف الخازن عليه ويكون هذا منه دليلا على ملكه واستبداده وعلى تصرفه وقدرته وقال آخر لما كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف على احداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجذب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار ومحبة وبغض وجدة وعظم وعافيه وسقم وألفة وشتات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة وممات وهو إنسان ناقص في الأصل لأن نقصانه بالطبع وكماله بالعرض ومع هذه الحال المحطوط بالسنخ المأووفة بالطين قد بار بارئه ونازع ربه وتتبع غيبه وتخلل حكمه وعرض مالك حرمه الله فائلة هذا العلم حرمه الله فائلة هذا العلم وصرفه عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته وأضافه إلى من لا يحيط بشيء منه ولا يتحلى بشيء فيه ونظمه في باب القصر والقاهرة وجعل غاية سعيه فيه الخيبة ونهاية علمه به الحيرة وسلط عليه في صناعته الظن والحدس والحيلة والزرق والكذب والخاتلة ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدرا وهو مثبوت في الكتب ومنثور في المجالس ومتداول بين الناس فلذلك وأشباه حط رتبته ورده على عقبيه ليعلم أنه لا يعلم إلا ما علم وأنه ليس له أن يتمطى بما علم على ما جهل فإن الله سبحانه لا شريك له في غيبه ولا وزير له في ربوبيته وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع إليه ويقصد عز ربا وجل إلها وتقدس مشارا إليه وتعالى معتمدا عليه وقال آخر وهو العروضي قد يقوى هذا العلم في بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة سماوية وشكل فلكي فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابة حتى يزول الخطأ وقد يضعف هذا العلم في بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضي ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضرا للطلب والحكم به وقد يعتدل الأمر في دهر آخر حتى يكون الخطأ في قدر ذلك الصواب والصواب في قدر الخطأ وتكون الدواعي والصوارف متكافئة ويكون الدين لا يحث عليه كل الحث ولا يحضر على طالبه كل الحظر قال وهذا إذا صح تعلق الأمر كله بما يتصل بهذا العالم السفري من ذلك العالم العلوي، فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المنبثة والأنوار الشائعة والاثار الذائعة والعلى الموجبه والأسباب المتوافية. وقال آخر وهو النوش جاني أيها القوم اختصروا الكلام وقرروا البوية فإن الإطالة مصدة عن الفائدة مضلة للفهم والفطنة هل تصح الأحكام فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب يستديب على كل وجه فقيل ولما بين ذلك قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد يقتضي شكل الفلك في زمان ألا يصح منها شيء وإن غيص على دقائقها وأبلغ إلى أعماقها وقد يزول ذلك الشكل فيجيء زمان لا يبطل منها شيء فيه وإن قرب في الاستدلال وقد يتحول هذا الشكل في وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ ويتقاربا ومتى توقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء ولم يوثق بجواب وقال آخر إن الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأبطن في أثنائه الحكمة وحفه بكل ما طب العقول إلى تصفحه ومعرفته وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتقليبه والتعجب من أعجيبه وأمتع الأرواح بمحاسنه، وأودعه أموراً، واستخزنه اسرارا ثم حرك الألباب عليها حتى استثارتها، ولقطتها، وأحبتها، وعاشقتها، وولهت عليها، لأنها عرفت بها ربها وخالقها، والهها وواضعها، وصانعها، وحافظها، وكافلها، ثم إنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض، وركب بعضه على بعض، ونسج بعضه في بعض، وامد بعضه من بعض، وأحال بعضه إلى بعض بوسائط من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعنقول وتصرف في ملكه بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الاختيار ولا مردود الحكمة ولا مجهود الذات ولا محدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم يستفد شيئا ولم ينتفع بشيء بل استفاد منه كل شيء وانتفع به كل شيء وبلغ غايته كل شيء بحسب مادته المنقادة وصورته المعتادة ولم يثبت بشيء وثبت به كل شيء فهو الفاعل القادر الجواد الواهب والمنيل المفضل والأول السابق فلما كان الباحث عن العالم العلوي بتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقعه وأسراره متعرضا لأن يكون مشابها لبارئه مناسبا لربه بهذا الوجه المعروف استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال أن يستفيد خالقه بفعله لأننا لصق به وحكمه لزمه وحيلته بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فاطن لها وأشرف ببصيره ثاقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسني ما فيها على اضطرارا عقليا أنها أجل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سائر العلوم التي حازها أولئك العالمون لأن أولئك أعملوا فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقه وعادته وشهوته وراحته في اجزل بنفع ودفع ضرر ونقصت رتبتهم عن مشابهته ومناسبته وتشبه بخاصته وتحلي بحليته ولذلك جبر الله نقصهم في علمهم بفوائد نالوها ومنافع أحرزوها فأما من أراد معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على ما هيئت له ونظمت عليه فوحري جدير أن يعظى من جميع ما وجده صاحب كل علم في علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هي عليه غير مستفيد بذلك فائلة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استحالت روحانية وطينية انقلبت نورية ومركب عاد بسيضا وجزء استحال كلا وهذا أمر قلما ما يهتدى إليه ويتنبه عليه وقال آخر وهو أبو سليمان المنطقي وقد سأله أبو حيان تلميذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل إنها هنا أنفس خبيثة وعقول ردية ومعارف خسيسة لا يجوز لأربابها أن ينشقوا ريح الحكمة أو يتطاولوا إلى غرائب الفلسفة والنهي ورد من أجلهم وهو حق. فأما النفوس التي قوتها الحكمة وبلغتها العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المكارم وهمتها المعالي فإن النهي لم يوجه إليها والعصب لم يوقع عليها كيف يكون ذلك؟ قد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة وثمرته أحلى ثمرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله كافا عن سوء الظن وكافيا لك فيما وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة الجحاجحة في العلم والفهم. والبيان والنصح، انتهت الحكاية، فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان، وصاده عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال، ما في هذه المحاورة ومن طوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فيهم أن يسلبهم ثمرات علوم الناس وفوائدها وأن يكسوهم لباس الخيبة وقهر الناس لهم وإذلالهم إياهم وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والزرق وهو أخبث العالم ومكسب البغاية وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء لأنهم كسبوها بذنوب وشهوات هؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله والدعاء ما يعلمونهم كذبا كذب أنفسهم فيه والعجب شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اختضت ذلك فيهم لتعاطي مشاركته في غيبه والاطلاع على أسرار مملكته وتعديهم طور العبودية الذي هي سمتهم إلى طور الربوبية الذي لم يجعل لأحد سبيلا إليه فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن عملهم بنقيض قصودهم وعكس مراداتهم وجعل كل واحد فوقهم في كل ملة ورمي الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب الناس فإنهم الزنادقة الدهرية عداء الرسل وسوس الملك وأن طالعهم على من حسن الظن بهم وتقيد بأحكامهم في حركاته وسكناته وتدبيره شر طالع والملك والولاية المسوس بهم أذل ملك وأقله ومن له شيء من تجارب الأمم وأخبار الدول والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لهم قبول في العالم وسيط ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادق كالمنصور والرشيد والمهدي وكخلفاء بني أمية وكالملوك المؤ أي دين في الإسلام قديما وحديثا كانوا أشد الناس إبعادا لهؤلاء عن أبوابهم ولم يقم لهم سوق في عهدهم إلا عند أشباههم والضرائهم من كل منافق متستر بالإسلام أو جاهل مفرط في الجهل أو ناقص العقل والدين وهؤلاء المذكورون في هذه المحاورة لما صحوا وخلا بعضهم ببعض ولم يمكنهم أن يعتمدوا من التلبيس والكذب والزرق مع بعضهم بعضا ما يعتمدونه مع غيرهم تكلموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل وأن الأمر إنما هو حدس وظن وزرق وأن أحوال العالم العلوي أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم بقف بقفزان عقولهم وأن جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالأحكام وأنهم لا وثوق لهم بشيء مما فيه لجواز تشكل الفلك بشكل يقتضي بطلان جميع الأحكام وتشكله بشكل يكون بطلانها وصحتها بالنسبة إليه على السواء أليس لهم علم بانتفاء هذا ولا بوقت حصوله فإنه ليس جاريا على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف يبقى لعاقل الوثوق بشيء من علم أحكامهم وهذه شهادة فضلائهم وائمتهم ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم في صناعتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم والحمد لله الذي أشهد أهل العلم والإيمان جهل هؤلاء وحيرتهم وضلالهم وكذبهم وافتراءهم بشهادتهم على نفوسهم وعلى صناعتهم وأن استفادة كل ذي علم بعلمه وكل ذي صناعة بصناعته أعظم من استفادتهم بعلمهم وأن أحد منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كانف من لم يحط من هذا العلم بشيء وتحت ظل من هو أجهل الناس ومن العجب قولهم إن طالع أحد الملكين المتغالبين قد يكون مقتضياً ألا يصيب منجمه في تلك الحرب أطالع المنجم يقتضي خطأه في ذلك الحكم وطالع خصمه ومنجمه بالضد فليعجب ذو اللبي من هذا الهذيان وتهافته فإذا كان الطالع مقتضياً ألا يصيب المنجم في تلك الحرب وقد أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم به، أفليس هذا من أمين الدلائل على بطان الوثوق بالطالع، وان الحكم به حكم بغير علم وحكم فيما يجوز كذبه، فما في الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب، المصيب المخطئ، وأعجب من هذا أن هذا الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليه منجمه، فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم فيكون أحد المنجمين قد أصاب لمالكه طالعا وحكما والاخر قد أخطأ لمالكه وقد خرج بطالع واحد وعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملائكم فيحدث معه من علو كلمة من لا تعبؤون به ولا تعدونه وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرياسة والعز والجاه ولهجهم بذمكم وعيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم فتحتاجون أن تنضو إليهم وتعتصموا بحبلهم وتترسوا بهم وتقولون لهم بألسنتكم ما تنطوي قلوبكم على خلافه مما لو أظهرتموه لكنتم حصائد سيوفهم كما صرتم حصائد ألسنتهم فأي سعد في هذا الطالع لعمري أم أي خير فيه وليت شعري كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحا من عز وقبول ولكن هذه حكمة رب الطالع ومدبر الفلك وما حواء ومسخر الكواكب ومجريها على ما يشاء سبحانه أنجع لكم كالذمة بل أذل منهم تحت قهر عبيده وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعلم ورياسة وجاه أوفر من سيامكم وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمر من بيوتكم بل خرب بيوتكم بعيدهم فلا ينعمر منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى شريعتهم وملتهم وهذا شأن العزيز الحكيم في الكذابين عليه قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال أبو قلاباه هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن النجومية أن يقوله ولا يصل إلى ذلك إلى المبرزون منهم ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومضمونها ولعلهم أن لو علموا أن هذه الكلمات تنقل من جماعتهم وتتصل بأهل الإيمان لم ينطقوا منها ببنت شفاه ويعبد الله الا ان يفضح المفتري الكذاب وينطقه بما يبين باطلا هنا ينتهي مجلسنا هذا القاكم على خير باذن الله في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته